بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي وعلى آله ل وصحبه أجمعين م ن ت ك اله في ا الماضي على ألفاظ الطلاق على وقلنا ن إ ا القسم ا تنقسم قسمين إلى ل أ وصحبه ل ل ا ر ي والقسم أوقع الثاني الكناية فإن أوقع بالألفاظ الطلاق فإن ا ا الصريحة ل ل أ ف ف ظ إ ن ل ا ي ح ت ا ج لنية م ع الطلاق الطلاق بألفاظ ا ا ل أوقع وإن ن ك ي ة فلا بد أ ن ينوي الطلاق حتى يقع ثم تكلمنا على نماذج وصور من أ ل ف ا ظ الكنايات وتكلمنا على بعض ا ل أ ل ف ا ظ التي اختلف العلماء فيها في الصريح وبعض ا ل أ ل ف ا ظ التي اختلف العلماء فيها في الكنايات ثم انتقلنا إ ل ى الكلام على ا ل أ خ ر س ل أ ن ه قادر على إ ي ق ا ع ه لفظا و أ م ا ا ل أ خ ر س ف إ ن إ ش ا ر ت ه لها حالات إ م ا أ ن تكون م ف ه و م ة لكل أ ح د و إ م ا أ ن تكون مفهومه للفطن من الناس ويختلف الحكم, الحكم باختلاف هاتين الحالتين وبعد ذلك تكلمنا على الكتاب فيما لو زوجته يكون الكتاب كتابا بلغت كتابي بلغها الكتاب على ذلك إذا هذا فإذا تكلمنا أرسل الرجل إلى للطلاق فقال لها إذا كتابي هذا فأنت طالق فإذا كيف يكون الحكم؟ فأنت فيما و إ ذ ا قال لها اذا ق ر أ ت كتابي ف أ ن ت طالق كيف يكون الحكم وبين ذلك بالتفصيل ا ل أ ص ل في الطلاق أ ن يوقعه الرجل الطلاق لمن أ خ ذ بالساق فلا توقعه ا ل م ر أ ة ل أ ن ه ا لا تملكه ولكن يجوز للرجل أ ن يفوض ا ل م ر أ ة بالطلاق بالشروط والضوابط التي سنذكرها و ك أ ن ه يملفها هذا الحق حتى تتصرف فيه كما ذكرت بالقيود والضوابط التي سنذكرها ا ل آ ن إ ن شاء الله قد نقل الفقهاء ر ض و الاجماع ن ا ل عليهم ه ل إ على أ ن ه يجوز للرجل أ ن يفوض زوجته بالطلاق ليس معنى هذا أ ن الطلاق يخرج من يد الرجل إ ل ى يد ا ل م ر أ ة لا هو مازال حقا للرجل ولكن يجوز له أ ن يعطي هذا الحق ل ل م ر أ ة وهذا الذي يسميه الفقهاء بالتفويض واحتجوا له أ ي أ ن يملك الرجل ا ل م ر أ ة الطلاق بشروطه وضوابطه ا حينما نزل قول الله تعالى يا أ ي ه ا النبي قل ل أ ز و ا ج ك إ ن كنتن تردن ا ل ح ي ا ة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن و أ س ر ح ك ن سراحا جميلا قال أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله عليهم فلو لم يكن لاختيارهن ا ل ف ر ق ة أ ث ر لم يكن لتخييرهن معنى إذا كان الإنسان إما وإما ذلك لهذا ذلك لهذا كان لا التخيير اختاري البقاء قولها لا اختيار لا التخيير يكون تركيني عندي أنت يقول وعلى سيخير أثر أثر زوجته وبعد م ا ف ي ف ا ئ د ة من هذا التخيير فلو لم يكن لهذا التخيير أ ث ر لما كان له معنى قال لكن ربما يعترض على هذا الاستدلال ب أ ن ه لا يدل أ و أ ن الدليل ع م ن ا ا ل د ع و ة وذلك أ ن ه قال لهن إ ن كنتن, كنتن تريدن ا ل ح ي ا ة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكنا وأسرحكنا فهو لم يقل لهن أ ن ت ن مفوضات بالطلاق إ ذ ا كنتن ترغبن في ا ل ح ي ا ة الدنيا فطلقن أ ن ف س ك ن قال لا فتعالين امسعكن واسرحكن فالطلاق بيد النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولم يفوض به ن س ا ء بل قال لهن إ ن كنتن تردن ا ل ح ي ا ة الدنيا ف أ ن ا سوف أ س ر ح ك ن فالتسريح بيد النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والطلاق بيده عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لم يفوض نساءه به قال ربما يعترض علينا بهذا الاعتراض يعترض قال ولكن يجاب عليه ب أ ن ه صلى الله عليه وسلم لما فوض إ ل ي ه ن سبب الفراق في عندنا سبب وعندنا مسبب الفراق مسبب وسببه رغبتهن في ا ل ح ي ا ة الدنيا فقال الفقهاء رضوان الله عليهم لما فوض إ ل ي ه ن رسول الله صلى الله عليه وسلم السبب لا بد أ ن يفوض إ ل ي ه ن المسبب وبناء على ذلك يكون الدليل الذي استدل به الفقهاء دليلا كاملا ومساويا ل ل د ع و ة والمسبب هو الفراق ف إ ذ ا اختارت ا ل م ر أ ة الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقع هذا فقد اختارت الفراق فيقع باختيارها ووراء هذا النص اجماع ا ل أ م ة أ ج م ع على أ ن ه يجوز للرجل أ ن يفوض الطلاق إ ل ى زوجته وتفويض ا ل م ر أ ة بالطلاق قد يكون بالفاظ أ ل ا ل ص ر ي ح ة وقد يكون ب أ ل ف ا ظ ا ل ك ن ا ي ة ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ص ر ي ح ة أ ن يقول الرجل لزوجته طلقي نفسك فهي التي تقول طلقت نفسي و أ م ا ا ل ك ن ا ي ة ف أ ن يقول لها أ ب ي ن ي نفسك فتقول له أ ب ن ت نفسي ويشترط في الزوجة في حتى يفوض إ ل ي ه ا أ م ر الطلاق أ ن تكون ب ا ل غ ة و أ ن تكون ع ا ق ل ة ويجب أ ن يكون التفويض منجزا يعني أ ن يقولها ط ل ق ي نفسك أ ي ا ل آ ن ولا يجوز تعليقك وذلك ل أ ن ه تمليك والتمليك لا يصح فيه التعليق كما لا يصح فيه ا ل ت أ ق ي س فيجب أ ن يكون الطلاق التفويض ط ل ل ا منززا ق بالطلاق يجب أ ن يكون منجزا فإذا إذا قال لها جاء ا ل غ د وقد أو رأس إذا جاء, الغدو أو إذا جاء رأس الشهر ل ف ط لنفسك فإن كلامه هذا يعتبر لاغيا ولا يحق لها أن تطلق فإن أن نفسها إذا هذا جاء ا يعتبر يحق غ و أو ج اختلف ء رأس الشهر ا وقد اختلف قول ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى بين مذهبه القديم ومذهبه الجديد في ت ف و ي ض الطلاق إ ذ ا فوض الرجل م ر أ ت ه في الطلاق هل هذا التفويض تمليك على معنى أ ن ه يملكها حق تطليق نفسها أ م أ ن هذا التفويض يعتبر توكيلا تصير ا ل م ر أ ة ب م ث ا ب ة الوكيل عن الرجل ف إ ذ ا قلنا إ ن التفويض توكيل فله أ ح ك ا م تخصه وإذا قلنا إن فله أحكام تخصه فمذهب ل ه أ ح ك ا تخصه ف م الشافعي القديم ج د ي ا ل ان التفويض توحيد ومذهبه الجديد وهو ان ل والمعول عليه م ف ت به أ تفويض الطلاق تمليك اي ان الرجل يملك امراته حق تطليق نفسها لانه يتعلق بغرض المراه أ ة هي ل فنزل منزله قوله ملقتك تطليق نفسك وبناء على انه تمليك تشترط فيه شروط ت ت ا ئ ر التمليكات لو أ ر ا د الانسان أ ن يبيع س ل ع ة أ و يشتري س ل ع ة فلابد أ ن تتوفر في هذا البيع شروط من جملتها ا ل ص ي غ ة أ ن يكون هناك إ ي ج ا ب وقبول و أ ن يكون القبول م ب ا ش ر ة وراى ا ل إ ج ا ب ه على الشروط ا ل م ع ر و ف ة في التملكات فبناء على قولنا إ ن تفويض الطلاق تمليك لابد أ ن تتوفر فيه شروط التمليك قال فيجب على ا ل م ر أ ة إ ذ ا قال لها زوجها فيضبط و ل ي ك تطليق نفسك أ و قالها طلقي نفسك يجب علي ان تبادر على الفور و أ ن تقول طلقت نفسي فيكون قولها طلقت نفسي ب م ن ز ل ة القبول في ص ي غ ة البيع والشراء البائع يوجب والمشتري يقبل فانزلنا قول الرجل م ن ز ل ة ا ل إ ي ج ا ب و أ ن ز ل ن ا قبول ا ل م ر أ ة ل ت ص ل ي ق نفسها م ن ز ل ة القبول و كما أ ن القبول يجب أ ن يكون م ب ا ش ر ة وراء ا ل إ ي ج ا ب في التمليح في المعاملات كذلك يجب أ ن يكون تطليقها لنفسها م ب ا ش ر ة وفورا وراء قول الرجل لها ط ل ق نفسك في الطلاق ل أ ن ن ا قلنا إ ن التفويض ت م ل ك ف إ ن أ خ ر ت ا ل م ر أ ة قال لها ط ل ق نفسك إ ل ا أ ن ه ا لم تطلق نفسها أ خ ر ت ف ت ر ة ز م ن ي ة يذقطع بها القبول في المعاملات وقد بينا في ا ل م ع ا م ل ة وعند الكلام على أ ب و ا ب النكاح ك ي ف ي ة العقد يجب أ ن يكون هناك إ ي ج ا ب وقبول و أ ن يكون القبول وراء ا ل إ ي ج ا ب م ب ا ش ر ة فلو تراخى عنه زمنا يعد في العرف أ ن ه معرض ب ط و ل هذا الزمن عن ا ل إ ي ج ا ب ف إ ن القبول لا يقع موقعه وبناء على ذلك لو قال أ ط ل ق ي نفسي فانتظرت خمس دقائق مثلا أو ا ن ت ظ ر ت ثلاث دقائق أو ا ن ت ظ ر ت دقيقتين وقالت له طلقت نفسي قال ما يقع هذا قال ل أ ن ه فصل فاصل زمني طويل ما بين ا ل إ ي ج ا ب والقبول و أ ن ا لم م ث ل بالدقيقتين ل أ ق و ل إ ن الدقيقتين تحديد في هذا الموضوع و إ ن م ا مجرد مثال و إ ن م ا ا ل أ م ر يرجع إ ل ى العرف ب أ ن يعد إ ع ر ا ض ه ا عن الجواب خلال هذه ا ل ف ت ر ة إ ع ر ا ض عن القبول أ و تخلل كلام أ ج ن ب ي طويل قال لها ف ل ق ي نفسي قال له لماذا أ ط ل ق نفسي قال له اريد ان افوض إ ل ي ك الطلاق ما تعلمين أ ن الرجل يحق له أ ن يفوض الطلاق لزوجته قالت له طلقت نفسي ل قال ما كلامها بينه وبينه يقعوا موقعه ما ولا يعتبر كلامها قبولا ل إ ي ج ا ب الزوج هذا بناء على القول ب أ ن ه تمليك أ م ا إ ذ ا قلنا إ ن ه توكيل فلا ي ف ت ر ط فيه كل هذا وسنذكره بعد قليل هذا كلام كله قالها هذا لها لها يذكر كلام أيضا فيما لو قالها طلقي نفسكي. ولم يذكر في الكلام الصيغة تشعر بأن هذا الأمر جائز لها أما قال نفسكي لو طلقي ولم لوقت طويل لو بأن في تشعر قال اطلقي نفسك متى شئت ِ شئتِ او متى ما على غرار ما مر معنا في الخلع قال اطلقي نفسك متى شئت ِ قال ما يشترط فيه ا ل ف و ف ليش ما فيه الم ف و أ ل تقولوا ان تفويض الطلاق تمليك قلنا ب ل م ت ش ت ر ط في ه شروط التملك وهو أ ن يكون القبول وراء ا ي ج ا ب ة م ب ا ش ر ة قليل ا ماذا قلتم هنا إ ذ ا قال لها ط ل ق نفسك متى شئت لماذا قلتم هنا لا يشترط ا ل ف و ر ويجوزها ن ت ط ل ق نفسها اليوم ويجوزها ن ت ط ل ق نفسها بعد شهر ويجوزها ن ت ط ل ق نفسها بعد س ن ة وصارت هي م ا ل ك ة ل ح ق التطبيق وليس معنى هذا أ ن حق ا ل ت ص ل ي ق نزع من الرجل لا هذا يجب أ ن تنتبهوا له وما زال مالكا لحق ا ل ت ص ل ي ق ولكن بنفس الوقت أ ع ط ى ا ل ز و ج ة أ ي ض ا هذا الحق و إ ل ا فالحق لا ينزع من يد الرجل لو قال طلقي نفسك متى شئت قال يجوز ان تطلق نفسها متى شاءت ولا يشترط فورا ق ل لكن الفور يشترط في البيوع والتمليكات ولو كانت فيه هذه الصيغة كانت في فيه يشترط هذه ليش ف ر قال أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله عليهم إ ن الطلاق يقبل التعليق على ا ل ج م ل ة ولذلك لو قال الرجل لزوجته إ ن دخلت الدار ف أ ن ت طالق ودخلت الدار بعد عشر سنوات ت طلق لو قال ان كلمت فلانا من الناس ف أ ن ت طالق وكلمت بعد سنوات ف إ ن ه ا تطلق ف ط ب ي ع ة الطلاق ق ا ب ل ة للتعليق ولكن ط ب ي ع ة التملكات ا ل أ خ ر ى في المعاملات ا ل م ا د ي ة غير ق ا ب ل ة للتعليق ولذلك إ ذ ا وجدنا ص ي غ ة تدل د ل ا ل ة ق و ي ة و ص ر ي ح ة على التعليق أ و على أ ن ا ل أ م ر لا يشترط فيه الفور و إ ن م ا يراد ب ه التراخي ف إ ن ن ا نجيزه ف إ ذ ا قالوا طلقي نفسك متى شئت قال فإنها ي ج وقد ز لها ل أن ت ط نفسها ولا يسرط فور في、الموضوع. وتفوض يسرط هذا شاءت ولا الموضوع الطلاق متى ق يفوض ك ويكون و بدون وقد ن مقابل محظم طلاقا ي الرجل زوجته بطلاق نفسها ولكن بمقابل ويصير في هذه ا ل ح ا ل ة كالخلع ولكنه بلفظ الطلاق كان قال لها طلقي نفسك ب أ ل ف قال فطلقت نفسها فورا ل أ ن ه ما قالها متى شئت قال طلقي نفسك بالف فطلقت نفسها فورا ب ا ن ا ولزمها ا ل أ ل ف ويكون تمليكها في هذه ا ل ح ا ل ة بعوض كالبيع بينما لو قالها طلقي نفسك ولم يشترق مالا ف إ ن ه يكون تمليكا بغير عوض والتمليك بعوض هنا يكون كالخلع أ و ب م ث ا ب ة الخلع هذا الكلام كله بناء على القول ب أ ن تفويض الطلاق تمليك وفي قول يقول الشارحون نسب للقديم أ ي لمذهب ا ل إ م ا م الشافعي القديم أ ن التفويض توكيل ف إ ذ ا قلنا إن توكيل ان ل توكيل ت ف و ي ض إ تفويض الطلاق إ لا ى مرأة توكيل ق ل لا يشترط فيه فور لا يشترط فيه فور س ب ن ا قال ه ا طلقي نفسك أ و قال ه اطلقي نفسك متى شئت لا يشترط فيه فور لا على قول التمليك ولا على قول التوكيل ولكن إ ذ ا قال طلقي نفسك هكذا ف إ ذ ا قلنا انه تمليك وهو, وهو المذهب الجديد فيشترط فيه الفور و إ ذ ا قلنا انه توكيل فلا يشترط فيه الفور فيصير كقوله لها طلقي نفسك متى شئت واذا قلنا ان تفويض الطلاق تمليك لا بد فيه من القبول وليس بتمليك ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة اختلف أ ص ح ا ب ن ا في اشتراط قبولها هل يشترط أ ن تقول قبل أ م لا يشترط أ ن تقول قبل لخلافهم في الوكيل في باب المعاملات إذا وكل بشيء هل أن يقول أم لا يشترط؟ عندهم هناك يقول قبل لا والراجح القبول لفظا وبناء على ذلك إذا قلنا إن تفويض الطلاق توكيل يشترط يشترط تفويض اشتراف أن أم وبناء إن عدم إذا لا يشترط فيه أ ن تقول ا ل م ر أ ة قبلت هذا التوكيل في تفويض الطلاق إ ل ي ه وعلى كل حال الذي يجب أ ن نعرفه ا ل آ ن أ ن تفويض الطلاق تمليك وبناء على ذلك يشترط فيه الفور و إ ن م ا ذكرنا القول ا ل آ خ ر لبيان ما قيل في ا ل م س أ ل وعلى ة ا ل ق قلنا و التفويض ل ي ن إن إذا تمليك أ و قلنا إ ن التفويض توكيل ف إ ن الرجل يجوز له أ ن يرجع في تفويضه قبل تطليقها قال ط ل ق نفسه تمليك أ و توكيل بعد أ ن قال الكلمه فورا وقبل أ ن تطلق نفسها تراجع عن كلامه وكثيرا ما يقع هذا ل أ ن التمليك والتوكيل يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يرجع فيهما قبل القبوس ف إ ذ ا ر ج ع قال ا ط ل ق نفسك متى شئت ي مثلا ما طلقت نفسها اليوم أ ر ا د ت أ ن تطلق نفسها غدا هو خرج إ ل ى متجره أ و خرج إ ل ى وظيفته راجع نفسه هناك فراى ان توكيل الطلاق إ ل ي ه ا م ش ك ل ة وعرف منها أ ن ه ا سوف تطلق نفسها فتراجع قال أ ن ا رجعت قال أ م ا م أ ص ح ا ب ي أ ن ا رجعت عن تفويض الطلاق إ ل ى زوجتي رجع عن هذا قال وبناء على ذلك لا يحق لها أ ن تطلق نفسها إ ذ ا علمت لا يحق لها أ ن تطلق نفسها لا شك في هذا و أ م ا إ ذ ا لم تعلم وطلقت نفسها بعد أ ن رجع الزوج عن تفويضه قال ف إ ن طلاقها لنفسها لا يقع موقعه ل أ ن ه ا طلقت بعد أ ن نزعت منها ا ل ص ل ا ح ي ة إن كانت وكيلة فقد سحب الرجل وكالته و إ ن كان تمليكا فقد رجع بهذا التمليك قبل أ ن تترتب عليه آ ث ا ر ه ويحق له هذا ويصير تصرفها في غير محله وبناء على ذلك ما يقع طلاقها فيجوز للرجل أ ن يرجع بتفويضه سواء أ ق ل ن ا إ ن التفويض تمليك أ م توكيل ف إ ذ ا رجع به ف إ ن طلاقها لا يقع علمت برجوعه او لم تعلم قال ولو ق اذا ل لها جاء رمضان فطلقي نفسك قال اذا جاء رمضان فطلقي نفسك علقه ع ل قال اذا قلنا ان التفويض تمليك لغى كلامه هذا لان التمليكات لا يجوز فيها التعليق وهذا هو ا ل م ف ت ا به والقول الراجح واذا قلنا ان التفويض توكيل ف إ ن ه يجوز لها أ ن تطلق نفسها إ ذ ا جاء شهر رمضان ل أ ن التوكيل يجوز فيه التعليق والقول الراجح أ ن التفويض تمليك وبناء على ذلك ف إ ن كلامه هذا يعتبر كلاما ل غ و ا نحن قلنا في بداية الكلام إن إما أن يكون باللفظ الصريح وإما أن يكون باللفظ الكناية فكأن نفسك الصريح الصريح يقول طلق الكلام التفويض باللفظ باللفظ لها بداية إما وإما أما في و أ م ا ا ل ك ن ا ي ة ف ك أ ن يقول لها أ ب ي ن ي نفسك فلو قال لها ب ا ل ك ن ا ي ة أ ب ي ن ي نفسك بالكناية فقالت أ ب ن ت نحن عرفنا في الدرس الماضي أ ن الطلاق إ ذ ا كان ب أ ل ف ا ظ ا ل ك ن ا ي ة ف إ ن ه لا بد فيه من ا ل ن ي ة ف إ ذ ا نوى وقع الطلاق و إ ذ ا لم ينو ي لم يقع قال هنا أ ي ض ا كذلك إ ذ ا قالها أ ب ي ن ي نفسك فقالت له أ ب ن ف إ ذ ا قال لها أ ب ي ن ي ونوى الطلاق وقالت هي ابنت ونوى الطلاق وقع قال ف إ ن ن و الزوج ا و ا ل ز و ج ة نويا الطلاق وقع و إ ل ا ف إ ن هذا الطلاق لا يقع سواء قاله الرجل ولم ينو أ و قاله الرجل ونوى إن المرأة الا م ر أ ة إ ل أ ن ا ل م ر أ ة لما قالته لم تنو ي ل أ ن ه ا حينما قالت او ب ن ت ما أ ر ا د ت في ذلك تطليق نفسي وبناء على ذلك لا يقع صرح هو بالتفويض إ ل ا أ ن ه ا هي ك ن ة كان قال لها ط ل ق ي نفسك فقالت وقال قلقي نفسك صريح قالها أ ب ي ن ي نفسك ونوى الطلاق فقالت ه ا طلقت نفسك قال وقع ل أ ن ه ب ا ل ن س ب ة لصريحه أ و صريحها لا يحتاج لي ا ل ا ن ي ة و ب ا ل ن س ب ة لكنايته أ و كنايتها فقد ق ا ل هذه ا ل ك ل م ة مع ا ل ن ي ة وتنزل م ن ز ل ة الصريح في هذه الحاله ويقع الطلاق على سنه الحاليه ومن صور الخلاف بين قال قد ا ل ق يختلفان في العدد كما لو قال لها طلقي نفسك ونوى ثلاثا فقالت طلقت ونوى ثلاثا قال ف إ ن ه يقع ثلاثا ل أ ن اللفظ يحتمل العدد وقد نويا فيقع على ما نويا هذا إ ذ ا اتفق إ ي ج ا ب ه مع قبولها أ و تفويضه مع تطليقها ا و إ ل إ ذ ا لم ينوي الرجل ا ل ث ل ا ث ة أ و لم تنوي هي ا ل ث ل ا ث ة فانه يقع و ا ح د ة لكن لو قال اطلقي نفسك ثلاثا فقالت هي طلقت نفسي و ا ح د ة أ و عكس قال اطلقي نفسك و ا ح د ة فقالت هي طلقت نفسي ثلاثا قال على كلا الحالين يقع و ا ح د ة ل أ ن ه في ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى طلب منها أ ن تفوضها بالثلاث فقبلت و ا ح د ة فيقع ما قبلته وفي ا ل م ر ة ا ل ث ا ل ل ث ث ة ا ا ن ي ة فوضها ب و ا ح د ة ولم يفوضها بثلاث ا ل فقبولها بالثلاث لا يقع و إ ن م ا يقع منه واحده ة فعلى ف كل الحالين إذا و ض ا بثلاث فطلقت واحدة أو فوضها بواحدة وطلقت ثلاث فإنه ما يقع فيها إلا فلق واحدة نحن عرفنا في الدرس الماضي أيضا الطلاق كان صريحا لا بد فطلقت وطلقت فلق ولو فإنه يقع قصد أو نحن أن من في فيه أ ن يقصد ا ل إ ن س ا ن التلفظ ب أ ل ف ا ظ الطلاق وبناء على ذلك هذا فصل جديد اشتراط القصد أ و هو الركن الثالث من أ ر ك اركان ن نعم تكلمنا الطلاق المطلق على ن ل ل ل أ و ت ك م الطلاق ع ى ا ل ل ا الآن على الركن الثالث ا ن نتكلم وهو قال لزوجته إ ن ه انها طادق ثلاثا شايف م ا فقال م ل ز و ج ت إ ن ه طادق ثلاثا نائم يقع طلاقه قال ذ ا ت ل ف ظ ب ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ص ر ي ح ة ونحن قلنا إ ن الصريح ما يحتاج إ ل ى ن ي ة للايقاع ق ا لكن ل لابد من قصد الفاظ الطلاق ب ا ل ط ل ا ق إ ذ ا ما قصدها ما يقع الطلاق قال والنائم مرفوع عنه القلم وهو غير مكلف ح ا ل ة النوم وبناء على ذلك ف إ ن طلاقه هذا يعتبر لاغيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ث ل ا ث عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يبلغ فإذا فإنه تلفظ تلفظ إنها هذا بهذا بلسان النائم كلام من هذا القبيل فإنه يعتبر لاغيا لكن لو قال الرجل بعد أن تلفظ بكلام الصلاة قال إنها طالب وبعد أن تلفظ بهذا الكلام مر من يعتبر بعد وبعد لكن لو لزوجته أن أن قال و انا ل ل ه أ لما قلت هذا الكلام كنت صبيا يعني ما كان ما محبن بالغ قال أ ن ا قلته اليوم في الصباح م اكن بالغه أ ن ا بلغت في المغرب أ و قال أ ن ا لما قلت هذا الكلام كنت نائما هكذا ادعى هذه ا ل د ع و ة هل تقبل دعواه أ م لا تقبل ويسند الطلاق إ ل ى ح ا ل ة لا يقع فيها الطلاق هل تقبل دعواه هذه أ م لا تقبل قال إ ذ ا كان ذلك ممكنا صدقناه بيمينه يحلف يمينا ويصدق بها و إ ذ ا كان ذلك غير ممكن وهذا يعرف بالقرائن ف إ ن ن ا لا نصدقه ولا يحتاج بذلك إ ل ى يمين بل نوقع عليه الطلاق الذي أ و ق ع ه وعلى الظواهر والله كل حال الإنسان إلى القاضي له يدين يترك دينه السرائر وهذا الكلام هو الذي قاله ا ل إ م ا م الروياني من أ ص ح ا ب ن ا الامام النووي رحمه الله قال في ا ل ر و ض ة في تصديق النائم نظر ف إ ن ه لا أ م ا ر ة عليه بخلاف الصلي ب ب ي ف ع أمارة أنه بلغ أو ما بلغ. وأما ما النائم بلغ بلغ ك ف نعرف فالذي أنه نائم أو غير نائم ومع هذا فالذي به الإمام الروياني أن ومع ومعقول يرجع غير الأمر القرائم أو أفتى هذا به وهو الإمام كلام مقبول ومعقول وهو أن الأمر يرجع إلى、القرائم. فاذا وجدنا من القرائن ما يصدق كلامه صدقنا والا رددنا هذه صوره من صوره التلفظ بالفاظ الطلاق دون قصد لها ومن صورة التلفظ بألفاظ الطلاق دون قصد لها ان يسبق لسانه بالطلاق بلا قصد لحروف الطلاق لمعناه كان يحكي كلام غيره فقعد امام زوجته قال لزوجته والله فلان جارنا قال لزوجته انت طالق و ا ل آ ن ما قصد تطليق زوجته و إ ن م ا أ ر ا د أ ن يحكي ل كلام غيره فلا يقع طلاقه ل أ ن ه ما قصد حروف الطلاق التي تلفظ بها للمعنى الذي يراد وهو إ ي ق ا ع الطلاق على زوجته وبناء ذلك يعتبر كلامه هذا لاغيا ق ا لكن ل ا ل إ ن س ا ن لو تلفظ بالطلاق قال لزوجته إ ن ه ا طالق قالها هكذا وبعد أ ن قال هذه ا ل ك ل م ة ذهب وادعى فقال أ ن ا ما قلت هذه ا ل ك ل م ة و أ ن ا أ ق ص د إ ط ق ا ع الطلاق فأنا وانما سبق لساني اليه هل تقبل د ع و ة أم لا تقبل د ع و ة قال ما تقبل د ع و ة لتحلق حق الغير بي ه و ث ا ن ا الظاهر الغالب أن البالغ العاقل لا يتكلم بكلام إلا وهو يقصد معناه وثالثا لأن مثل هذه الأهور يتحرج الناس فيها、ويتحرزون. ولا يمكن للرجل أن يتكلم بمثل هذا الكلام لأن يتكلم لأن مثل للرجل يتكلم بمثل أن أن ويتحرزون يمكن وهو هذه يتحرج يقصد وهو لا يقصد ف ا ل ا م ا ل أ غ ل ب يتحرجون من هذا ويحتاطون غ ا ي ة ا ل ح ي ق ة ف إ ذ ا دعا هذه ا ل د ع و ة قال ف إ ن ن ا ما نقبل دعواه هذه في الظاهر الا ظ ه ر إلا ب ق ر ي ن ة تدل على أ ن ه حينما تلفظ بهذه ا ل ك ل م ة ما كان يريد معناها الذي هو إ ي ق ا ع الطلاق وقد مثل له الشراح او الفقهاء ك ا م دعاها بعد طهرها من الحيض إ ل ى فراشه و أ ر ا د أ ن يقول أ ن ت ا ل آ ن ط ا ه ر ة فسبق لسانه وقال أنت انت ل آ طالقة بدأ يقول طاهرة قال طالقة قال قال يقول قرينة دعوة بدأ ي هذه ح م م ل ع ه الان ما د ع ا على ذلك تقبل دعوة أو قالها أنت اليوم طالقه ة وكان يريد أن يقول أنت اليوم ا أن أنت يريد ط ر القرينة ة فسبق فإذا لسانه إلى هذا فإذا كانت القرينة موجودة فإننا ن قال ب ل ل دعوة و إ فإن في دعواه ترد ظ ا ه ر ق ا ل ا ل م ر أ ة إ ذ ا ظنت صدقه في د ع و ة أ ن ه قال هذا الكلام ولم يقصد به إ ي ق ا ع الطلاق و إ ن م ا سبق لسانه إ ل ي ه قال فلها قبول قوله وتصديقه ولم ا إيقاعها يريد ا الإيقاع ما يقصد الطلاقة الفاظ الطلاق قال لو كان اسمها يقصد يقصد لمعنى لو تطلق زوجته عاد يناديها يريد أن يناديها تطلق مشكله ة ذ ه ثلاث ا م ر تطلق زندها في اليوم انتهت منه إلى الأبد قال فإنها الأبد اليوم قال في إلى لم ت ج ز م ا معناه لأنه عن صرته ش ك و ن ه أراد ا ل ن د ا ء قال وكذلك إ ن أ ط ل ق لم يقصد شيء لم يقصد النداء ولا غير النداء لكنه ما قصد الطلاق قال ه ا يا طارق لم يقصد لا النداء ولم يقصد شيء آ خ ر قال ما ما تطلق لأن هذه المرأة طالق ما يقع إلا إذا نوى إيقاع الطلاق يقع قال وإن طالقا ما اسم المرأة ما إلا إذا كانت مها اسمها طالب لأن ذلك طالب أو نوى عند وإن هذه يعني من ا ل أ س م ا ء القريبه ة التي يلثلث يمكن ي أن ف او الكلام أ اسمها طالعا أ و ما قارب هذا من ا ل أ س م ا ء فقال يا ط ا ل ق وقال أ ر د ت النداء فالتف ل س ا ن ه بدل ما يقول يا طارق قال يا ط ا ل ق التف لسانه بهذه ا ل ك ل م ة قال يصدق لظهور ق ر ي ن ة اسمها قريب واحتمال خ ط ب ه وارد وبناء على ذلك إ ذ ا ادعى هذه ا ل د ع و ة ف إ ن ه ا تقبل هذا ب ا ل ن س ب ة له إ ذ ا أ ط ل ق الكلام تلفظ بالفاظ الطلاق ولكنه ما قصد ا ل أ ل ف ا ظ للمعاني ما قصد إ ي ق ا ع الطلاق هذه هناك هذا هازلا بالهزل صورة صورة صور أو أو يقول أخرى أخرى حالة حالة أن حالات حالات القطل القطل القطل الإنسان الكلام من عدم من عدم من عدم ويمزح مع زوجته قالها أ ن ت طالق مزح بالمزح يمزح معها وما يريد ي ق ا ع الطلاق و إ ن م ا يمزح معها أ ر ا د أ ن يخوفها بالمزح فهل يقع الطلاق أ م لا يقع قال لو خاطبها بطلاق هاجلا وهو قاصد للفظ قصد ا الفاظ الطلاق قال لها في معرض جلال او م ل ا ع ب ة او استهزاء قال ل ق ن ي فقال ا طلقتك ويلعب او يمزح او ي س ت ا ز ل فان ط ل ا ق يقع او خاطبها ب ط ل ا ق وهو يظنها اجنبي ة خاطب ا م ر أ ت ه ب ط ل ا ق وهو يظنها اجنبي ة قال كيف يظنها اجنبي ة و ه ي ا م ر أ ت ه كيف يظنها ا ج ن ب ي ة و ه ي ا م ر أ ت ه قال هناك صور بان كانت في ظ ل م ة سمع صوتا فظنه يعني امراه اجنبيه ة ما فقال لها ق قال وتعالى أ ن ت طالق وهو لا يدري انها زوجته ويظن انها اجنبيه ة أن أنه فقال ل انت طالق هذه ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة من صور الالتباه أ و ما شابه ا هذا قال فان الطلاق أ ي ض ا يقع في ح ا ل ة الهزل وفي ح ا ل ة اللعب وفي ح ا ل ة الاستهزاء وفي ح ا ل ة ظنه أ ن ه ا ا م ر أ ة أ ج ن ب ي ة في هذه الصور كلها إ ذ ا قال الرجل لزوجته الفاظ الطلاق ف إ ن زوجته تطلق أما بالنسبة للهزل واللعب للهزل قال ف ل أ ن ه أ ت ى باللفظ عن قصد واختيار وكونه ظن أ ن ه لا يقع لا اثر لظنه هذا ظ ن ما يغير الحقائق الشرعيه ة قال لما ا ر و الترمذي وقال الحاكم الإثنان النبي الله ثلاث الطلاق والنكاح والرجعة الطلاق والنكاح والرجعة صلى عليه وسلم صحيح وهزهن إنه عن جدهن جد جد الإمام البغوي رحمه الله تعالى قال رحمه و خص النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ه ذ الطلاق ا ح د ي ث الثلاثة الأمور ا ل والنكاح والرجعه مع أ ن سائر التمليكات والتصرفات تنعقد أ ي ض ا بالعزل على الاصح عند الفقهاء قال خص هذا ل ت أ ك ي د أ م ر الفروج ل أ ن أ م ر ه ا مؤكد و ا ل ش ي ط ة فيه و ا ج ب ة والحذر ب ا ل ن س ب ة له واجب ولذلك خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر على حد قوله تعالى فمن فرض فيهن ا ليس ح ج جدال فلا رفث ولا فسوق ف ولا ولا الحج ل ي معنى هذا أ ن الرفث والفسوق والجدال يجوز في خارج الحج و إ ن م ا خص هذه الامور في الحج لعظم أ م ر الحج وكذلك خص هذه الصور في الحديث النكاح والطلاق والرجعة النكاح هذه الثلاثة الحديث خص في قال ل أ ه م ي ة أ م ر الفوج قال ولو تلفظ أ ع ج م ي بالفاظ الطلاق ب ا ل ع ر ب ي ة ولم يعرف معنى ك أ ن جاء رجل إ ن ج ل ي ز ي إ ل ى البلاد ا ل ع ر ب ي ة مسلم ث ل ا م جاء إ ل ى البلاد العربيه, العربية وهو لا يعرف شيئا من ل غ ة العرب متزوج فقوله ل قل لزوجتك أ ن ت طالق فهو هذه ظن أن هذه الكلمة كلمة جيدة يقول ل جيدة ق ذو ف ا هذه ا طالف ما صلاةه ما يعرف معناه ما يعرف معناه أنت يعرف يعرف يقع إ ا تلفظ أعجمي ب ب ا ل ع يعرف ع ر ب ي ة ولم م ن ا ل م يقع ه ذ ه ا ل ح ا ا ل ل ة ث ا ن ي ة و أ م ا ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ل ث ة مما يتصور فيه عدم القصد ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى أ ن يتلفظ ب ا ل ك ل م ة ولا يقصد الحروف للمعاني ويقصد الطلاة الحالة الثانية أن يقول هذه الكلمة هازلاً الكلمة أ و لاعبا أ و مستهزئا أ و ما سوى ذلك من ا ل أ م و ر التي ذكرناها ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ل ث ة التي يمكن أ ن يتصور فيها عدم القصد أ ن يقول هذه ا ل ك ل م ة مكرها ف ت ك ر ه فاذا أ ك ر ه إ ن س ا ن على ت ص ل ي ق زوجته وتلفظ ب أ ل ف ا ظ الطلاق تطلق زوجته قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى ولا يقع طلاق مكره لغير حق خلافا ل أ ب ي ح ن ي ف ة رحمه الله تعالى قال و ا ل إ ك ر ا ه ليس فقط في الطلاق ا لا ل ق لا يقع قال كذلك في ا ل إ س ل ا م لو اكره على ا ل إ س ل ا م لا يقع لا إ ك ر ا ه ا في الدين و أ م ا عدم إ ق ا ع طلاق المكره ف إ ن ه لعدم تكليفه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ر ف ع عن أ م ة الخطا والنسيان وما أ ك ر ه عليه ما الذي رفع عن ا ل أ م ة رفع ا ل خ ط أ ا ل أ م ة ما تخطئ قال لا تخطئ ولكن رفع عنها حكم ا ل خ ط أ حكم النسيان حكم ما أ ك ر ه عليه ف إ ذ ا أ ك ر ه ا ل إ ن س ا ن على أ م ر وفعله ل إ ك ر ى ف إ ن ه لا يكون مكلفا قال ولي ما رواه أ ب و داود والحاكم وقال إ ن ه صحيح ا ل ا س ت ا ج على شرط مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إ غ ل ا ق قال و ا ل إ غ ل ا ق هو الاكراه يغلق على الرجل يكره على تطليق زوجته فيطلقها فان طلاقه لا يقع وهذا الإكراه وأما أربعة أشهر ف إ ن فاؤوا فان الله غفور رحيم و إ ن عزموا الطلاق ف إ ن الله سميع عليم ومرت الشهور ا ل أ ر ب ع ورفعت ا ل م ر أ ة أ م ر ه ا إ ل ى القاضي وطلب القاضي من الرجل أ ن يطلق زوجته و أ ك ر ه ه على ذلك فطلقها ف إ ن طلاقه يقع ل أ ن ا ل إ ك ر ه هنا بحق ا ل إ ك ر ه الذي لا يقع أ ث ر ه هو التكراه الذي يكون بغير حق كما لو جاء إ ن س ا ن إ ل ى إ ن س ا ن آ خ ر و أ ش ه ر عليه سلاحه وقال له طلق زوجتك و إ ل ا قتلتك فطلق زوجته ف إ ن هذا الطلاق لا يقع ل أ ن ه إ ك ر ا ه بغير حق و أ م ا إ ذ ا كان الاكراه بحق ف إ ن الطلاق يقع نحن نريد منه ان يوقع الطلاق ل أ ن الطلاق صار واجبا عليه ولذلك لابد من اتخاذ الوسائل والسبل التي تفرض عليه إ ق ا ع الطلاق لكن ا ل إ ك ر ا ه د ع و ة يعني قد ج د ع ي ا ل إ ن س ا ن ا ل إ ك ر ا ه وبناء على ذلك لا نقرع عليه الطلاق قال لا قال اقره فان ظهرت ق ر ي ن ة اختيار منه للطلاق و أ ك ر ه ه بدأ بدأ بالإكرار شرع في ا ل ا ك ر ا ر لكن الرجل لما طلق ما طلق ل ل إ ك ر ا ر ظهرت عليه علامات تدل على أنه ر انه ض تدل على أ راض مثل إ ك ر ا ه الرجل على الزنا بعض العلماء يقول إ ن الرجل لا يتصور فيه إ ك ر ا ه على الزنا ل أ ن ه يحتاج إ ل ى انتشار والانتشار ما يكون إ ل ا في ا ل ر غ ب ة ف إ ذ ا ر أ ي ن ا الرجل يعني صار عنده انتشار أ ن ا صار عنده ر غ ب ة ساعدي اكراه ا ل إ ك ر ا ه يتنافى مع ا ل ر غ ب ة أ م ا ا ل م ر ة يتصور فيها ا ل إ ك ر ا ه ب أ ن يمسكها الرجال و ت ت ك ب معها الفاعشه أ م ا الرجل ما يتصور فعلى ي ه ر أ ي بعض العلماء ما يتصور فيه إ ك ر ا ه على الزنا إ ذ اذا صار الانتشار وأما عنده إ فار عنده الانتشار ن ت ش ا ر ي ق و و ن م يستطيع أ يوجد في المرأة يعني المرأة ا ب خ ي يستطيع يمنع تصور إكراه في فيقول ا ما إكراه الرجل الإكراه هو أن يكون الإنسان مكرها ر تصور ه بنفسه ممن أن يكون على هو ي يعني ء ل ل تدل على ع ا ا م م ت أنه ك ه ما في عنده س و ر ة من الصور التي تدل على أ ن ه صارت عنده ر غ ب ة ف إ ذ ا وجدنا عنده وجدنا ق ر ي ن ة تدل على أ ن ه صارت عنده ر غ ب ة ولو كانت هذه ا ل ر غ ب ة ج ز ئ ي ة فإن ا ل إ ك ر ه ا لا يقع ايش معنى مكره معناها لا يريد ك و ن ظهرت عنده ر غ ب ة معناها ما عنده اكراه ا ل إ ك ر ا ه و ا ل ر غ ب ة لا يجتمعان اما اكراه و إ م ا ر غ ب ة ما هي الاماره قرينه الاختيار قرينة الاختيار مش إكرار بقراره نفسه ما يريد لكن ظهر عنده اختيار ا خ ت ا ر بدون إ ك ر ا ه قال ب أ ن ك ل ه ا على ثلاثه قال له ط ل ق زوجتك ثلاثا فقال يا شاجع اطلقها واحده ة يعني و م أ ن ا صار عنده رضا أ ن ا صار عنده اختيار ا ل آ ن وسيطلقها و ا ح د ة للاختيار وليس ل إ ك ر ا ه قال له طلق. طلق زوجتك ثلاثا قال لا طلقها و ا ح د ة قال هذه أ م ا ر ه تدل على الاختيار ما في إ ك ر ا م أ و على طلاق صريح قال له طلق فقال لا إ ن ه أ ب ا ن زوجته أ ك ذ ا قال طلقها ب ا ل ك ن ا ي ة ب أ ن اكلها على ثلاث فوحد أ و صريح أ و على ت ع ل ي م قال له طلق زوجتك بعد شهر أم شو قال قال هي طالق ا ل آ ن هذا م س ت ع ج ب جدا هذا سبق المكره نعم قال هذه،, هذه كلها أ م ا ر ا ت تدل على أ ن ه توجد عنده أو عنده يوجد عنده اختيار وليس هناك إ ك ر ا ه ما فعل هذا الفعل ل ل إ ك ر ا ه و إ ن م ا فعله ل ل إ خ ت ي ا ر القائم عنده ه أكره أو يقول طلقت زوجتي زوجتي زوجتي زوجتي سرحت ر على طلقت قال له طلقت زوجتي. قال سرحت زوجتي. ما قال طلقت أن قال ت ما س ح جوجتي. قال ف إ ن ه في كل هذه الحالات يقع ا ل ا ه في ان هذه الصوره تدل على الاختيار و الاختيار يتنافى مع ا ل إ ك ر ا ه إ ذ ا ما هو ا ل إ ك ر ا ه قال إ ك ر ا ه له شروط الشرط ا ل أ و ل أ ن لا تظهر ع ل ا م ة تدل على أ ن ه له اختيار واما الشروط التي ذكرها الفقهاء أ و الضوابط التي ضبطوا بها ا ل إ ك ر ا ه فهي ث ل ا ث ة الشرط ا ل أ و ل م ن شروط حصول ذ ك ر ا ه ق د ر ة المكره على تحقيق ما هدد به فلو صفلاً إلى رجل كبير وقال أن لأن الصغيرة لا قدرة له على تنفيذ ما هدد به يجب أن يكون قادرا على التنفيذ صغيراً جاء وإلا وقال حاضر هذا الطلاق كبير طيب رجل الصغيرة قدرة زوجتك قتلتك به يجب زوجته يقع على ما إنسان جبارا وليس أ ك ى على هذا قادر ا ل ت ن ف ذ و ل ي خائفا من شيء هذا شرط أ و ل الشرط الثاني عجز المكره عن دفع ما أ ك ر ه به أ م ا لو كنت أ ن ا داخل البيت أ وقال وراء و الباب لي طلق زوجتك والا قتلته وكان باستطاعتي ن اغلق الباب واقفله ولا يستطيع أ ن يدخل إ ل ي ه على طول قال له طيب فعل ما طلق زوجته قال يقع الطلاق ل أ ن ه قادر على أ ن يح... يستثر عنه أ و يحتمي منه أ و يفر إ ذ ا كان قادرا على الفرار ولم يفر قال ف إ ن ه في هذه الحاله يكون له اختيار فلا يقع الطلاق إ ذ ا الشرط ا ل أ و ل أ ن يكون المكره قادرا على تنفيذ على ما هدد به الشرط الثاني أ ن يكون المكره غير قادر على دفع المكره ف إ ذ ا كان قادرا على دفعه ولم يدفعه ف إ ن طلاقه يقع